إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فتح التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله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 التائبون العابدون الحامدون السائحون الركعون. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وَبَشِّرِ المؤمنين مَا كان للنبي والذين آمنوا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 فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً حَنِيفَةً وَمَا كَانَ لِلَّهِ يُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حتى سيبين لَهُم ما يتكون إن الله بكل شيء علي إن الله له ملك السماء و يحيي و وما لكم دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب على الذين اتبعوه في ساعة العسر، الذين في ساعة العسر. بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم أفسد وضاقت عليهم أفسد وظنوا لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إليه وظنوا ملجأ مِنَ الله أتبع عليهم ليتوبوا إن الله <هو> أتوب رحمي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلقوا عن رسول الله أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفس ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخ ما ولا يطعون موت أي يغض الكفار ولا ينانون ولا ينانون من عدو فكتبا لهم به عمل صالح إن الله لا يضير ولا ينفكون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم إلا قُتِبَ لَهُم لِأَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَان فَلَوْ لَأَنَّ فَرَأَى مِنْ قُلْ لِفِرْقَةٍ مِنْهُمْ قَائِفًا فَتُلِيَ تَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِينذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يا أيها الذين آمنوا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ مُسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى جَسَدِهِمْ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ اَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْدَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَهُمْ مَذَكِّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَلْيَرَأْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ مَّنَصَّرُ صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاء وَكَمْ رَسُولٍ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَادِذٌ عَلَيْ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ عزيزن علي ما غانيتم حريص عليكم بالمؤمن خسبي الله لا إله إلا هو علیه توكلت وهو رب العرش العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء. تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجباً أن أوخينا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماء والأرض في ست آتئا من، ثم استوى على العرش، يدبر الامر، ما من شفيع؟ ذلك الله ربكم فابدو أ تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم صالحات بالقص والذين كفروا لهم شرّ من حمى جعل الشمس ضياء و القمر نورا وقدره منازل, وقدره منازل وقدره داره ما نازل للتعلم عذاب السنين والحساب. ما خلق الله ذلك الا بالحق يوفصل ايات القوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات تِلْقَاءَ مِيَاهِ تَنْقُون صدق الله العظيم